بسم الله الرحمن الرحيم التسجيل الثاني والخمسون من التذكرة باب منه وفي أول ما يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وفي أول ما يقولون له أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن أبي عمران عن أبي, عن أبي عياش عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن شئتكم أم باول بأول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وبأول ما يقولون له قالوا نعم يا رسول الله قال فإن الله تعالى يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا ربنا قال وما حملكم على ذلك قال فيقولون عفوك ورحمتك ورضوانك فيقول فاني قد أوجبت لكم رحمتي باب منه ذكر أبو نعيم الحافظ قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا كان في الأمم الماضية يجتهد في العبادة ويشدد على نفسه ويقنط الناس من رحمة الله ثم مات قال أي رب ما لي عندك قال النار قال فإن عبادتي واجتهادي قيل له إنك كنت تقنط الناس من رحمتي في الدنيا وأنا أقنطك من رحمتي وقال مقاتل قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الفقيه الفقيه من لم يقنط الناس من رحمت الله تعالى ولم يرخص لهم في معاصي الله عز وجل باب حفة الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات والعياذ بالله عز وجل مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات خرجه البخاري أيضا والترمذي وقال فيه حديث صحيح غريب الحاشية واحد ضعيف أبو داود الطيالسي في سنده عبد الله بن زحر وهو ضعيف كما في التقريب اثنان صحيح الإسناد أبو نعيم ثلاثة صحيح البخاري ومسلم والترمذي وتابع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 قال فرجع إليه وقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها قال فأمر بها فحفت بالمكاره فقال فارجع إليها فانظر إلى ما اعددت لأهلها فيها قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت الا يدخلها احد قال اذهب الى النار فانظر اليها والى ما اعددت لاهلها فيها فاذا هي يركب بعضها بعضا فرجع اليه فقال وعزتك لقد خفت الا يسمع بها احد فيدخلها فأمر بها فحفت بالشهوات فقال ارجع اليها فرجع اليها فقال وعزتك لقد خشيت الا ينجوى منها احد الا دخلها والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين قال ابو عيسى قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح فصل المكاره كل ما يشق على النفس ويصعب عليها عمله كالطهارة في السبرات وغيرها من اعمال الطاعات والصبر على المصائب وجميع المكروهات والشهوات والشهوات كل ما يوافق النفس ويلائمها وتدعو إليه ويوافقها وأصل واصل الحفاف الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل الذي لا يتوصل إليه إلا بعد أن يتخطى فمثل صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المكارهة والشهوات بذلك فالجنة لا تنال إلا بقاطع مفاوز المكاره والصبر عليها والنار لا ينجو منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها وقد روى عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه مثل طريق الجنة وطريق النار بتمثيل آخر فقال طريق الجنة حزن بربوة وطريق النار سهل بسهوة ذكره صاحب الشهاب والحزن هو الطريق الواعر المسلك والربوة هو المكان المرتفع وأراد به أعلى ما يكون من الروابي والسهوة بالسين المهملة هو الموضع السهل الذي لا غلاظ فيه ولا وعورة وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في سراج المريدين له ومعنى قوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات أي جعلت على حافاتها وهي جوانبها ويتوهم الناس أنه ضرب فيها, أو ضرب فيها المثل فدعله في جوانبها من الخارج ولو كان ذلك ما كان مثلا صحيحا وإنما هي من داخل وهذه صورتها الجنة الصبر, الصبر والألم والمكاره والغزو النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله سبحانه وتعالى النار الجاه المال النساء وعن هذا قال ابن مسعود حفت الجنة بالمكاره والنار حفت بالشهوات فمن اطلع لحجاب. فمن اطلع الحجاب واقع ما وراءه وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن معنى الحديث وعن حقيقه الحال فان قيل فقد حجبت النار بالشهوات قلنا قبل متابعه في الحاشيه واحد صحيح الترمذي وقال حديث حسن صحيح قلنا المعنى واحد لأن الأعمى عن التقوى الذي أخذت سمعه وبصره الشهوات يراها ولا يرى النار التي هي فيها وإن كانت باستيلاء الجهالة ورين ورين الغفلة على قلبه كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ وهي محجوبة عنه ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحب على قلبه وتعلق باله بها وتعلق باله بها وجهله بما جعلت فيه وحربت باب احتجاج الجنة والنار وصفة أهلهما البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احتجت الجنه والنار فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملوها خرجه مسلم والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح فصل قال الحاكم أبو عبد الله في علوم الحديث سئل محمد بن خزيمة, محمد بن خزيمة سئل محمد بن خزيمة عن قول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تحاجت النار والجنة قالت هذه يدخلني الضعفاء من الضعيف قال الذي يبرئ نفسه من الحول والقوة يعني في اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة قال المؤلف ومثل هذا لا يقال من جهة الرأي فهو مرفوع والله سبحانه وتعالى أعلم وأما المساكين فالمراد بهم المتواضعون وهم المشار إليهم في قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا وحشرني في زمرة المساكين ولقد أحسن من قال إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملك في زي مسكين ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلح للدنيا وللدين ومعنى حاجه النار ومعنى تحاجة تحاجة الجنة والنار أي حاجت كل واحدة صاحبتها وخاصمتها وسئ بيانه عند قوله عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها باب منه في صفة أهل الجنة وأهل النار وفي شرار الناس في شرار الناس ومن في شرار الناس من هم في الحاشية واحد اثنين الغطاء والصداء ويراد هنا صداء القلب من كثرة المعاصي والعياذ بالله سبحانه وتعالى اثنان صحيح البخاري ومسلم والترمذي ثلاثة معرفة علوم الحديث للحاكم أربعة ضعيف الترمذي وابن مادة وعلى البوصيري في الزوائد أبو المبارك مجهول ويزيد بن سنان ضعيف متابع مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي وعيد مسلمون عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يوما في خطبته أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصط متصدق موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف ضعيف متضعف ذو عيال قال وأهل النار خمسة الضعيف الذي الذي دَزَبَرَ له الذين هم فيكم الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهل ولا مالا والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان ورجل لا يشبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك وذكر البخل والكذب والشنظير والشنظير الفحاش وعن حارثة ابن وهبن الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الا اخبركم باهل الجنه كل ضعيف متضعف لو اقسم على الله لابرو قسمه الا اخبركم باهل النار كل عتل جواظ مستكبر وفي روايه زنيم متكبر ولياذ بالله سبحانه وتعالى خرجه ابن ماجه ايضا ابو داود عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يدخل الجنة الجواذ ولا الجعذري عيد لا يدخل الجنة الجواذ ولا الجعذري قال الجواذ الفض الغليظ الفض ابن ماجة عن ابن عمران قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله لا يعذب من عباده إلا المارد المتمرد الذي تمرد على الله وابى ان يقول لا إله إلا الله وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع مسلم عن أنس قال مروى بجنازة فاثني عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجبت وجبت وجبت فقال عمر فداك أبي وأمي عيد مسلم عن أنس قال مروى بجنازة فأثني, فأثني عليها خيرا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجبت وجبت وجبت فقال عمر فداك ابي وأمي مر بجنازه فاثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت ومر بجنازه فاثني عليها شرا ومر بجنازه فاثني عليها شرا فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وجبت وجبت وجبت فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار انتم شهداء الله في الأرض قالها ثلاثه فقالت عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها الجنة دار الأسخياء والنار دار البخلاء وقال زيد بن اسلم أمرك الله تعالى أن تكون كريما فيدخلك الجنة ونهاك أن تكون بخيلا فيدخلك النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد صحيح مسلم اثنان متفق عليه البخاري وابن ماجه ثلاثة صحيح مسلم أربعة صحيح أبو داوود خمسة موضوع ابن ماجه في سنده اسماعيل بن إحيى متهم بالكذب كما في التقريب ستة اسناده ضعيف ابن ماجه وأحمده في سنده بن اللو الوه... في سنده ابن لهيعة ضعيف سبعة صحيح ابن ماجه وفي الزوائد اسناده صحيح ورجاله ثقات ثمانية صحيح مسلم متابع وذكر أبو نعيم الحافظ من حديث محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال من احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله ومن احب ان يكون اكرم الناس فليتق الله ومن احب ان يكون اغنى الناس فليكن بما في يد الله اوثق منه بما في يده ألا أنبئكم بشيرار بشيراركم قالوا نعم يا رسول الله قال من أكل وحده ومنع رفده وجلد عبده أفأنبئكم بشر من هذا قالوا نعم يا رسول الله قال من يبغض الناس ويبغضونه قال أفأنبئكم بشر من هذا أفنبئكم بشر من هذا قال نعم يا رسول الله قال من لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا قال أفنبئكم بشر من هذا قال نعم يا رسول الله قال من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره إن عيسى بن مريم قائم في بني إسرائيل خطيبة فقال يا بني إسرائيل لا تتكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموها وقال مرة فتظلموهم ولا تظلموا ظالما ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم يا بني إسرائيل الأمر ثلاث أمر بين رشده فاتبعوه أو عيد أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فردوه إلى الله عز وجل أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال أبو نعيم وهذا الحديث لا يحفظ بهذا السياق عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس فصل قول ذو سلطان مقسط وما بعده مرفوع على انها صفات لذو وهي بمعنى صاحب والمقسط العادل والمتصدق المعطي الصدقات، المعطي الصدقات، والموفق المسدد لفعل الخيرات، ورقيق القلب لينه عند التذكر والموعظة، ويصلح أن يكون بمعنى الشفيق. وقوله ضعيف متضعف يعني ضعيف في أمور الدنيا، قوي في أمر دينه. كما قال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير الحديث خرجه مسلم أما من كان ضعيفا في أمور دينه لا يعنى بها فمذموم وذلك من صفات أهل النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى كما قال وأهل النار خمسة والعياذ بالله سبحانه وتعالى الضعيف الذي لا زبر له أي لا عقل له ومن لا عقل له ينفك به عن المفاسد ولا ينزجر به عنها فحسبك به ضعفا وخسارة في الدين وقد قيل في الزبر إنه المال وليس بشيء لأن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسر ذلك بقوله الذين هم فيكم تبع لا يتبعون أهلا ولا مالا قال شيخنا أبو العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه فيعني بذلك أن هؤلاء ضعفاء العقول فلا يسعون في تحصيل مصلحة دنيوية ولا فضيلة نفسية ولا دينية بل يهملون أنفسهم إهمال الأنعام ولا يبالون بما يثبون عليه من الحلال والحرام وهذه الأوصاف الخبيثة الذاتية هي أوصاف هذه الطائفة المسمى بالقلندرية والعياذ بالله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد ضعيف جدا أبو نعيم والحاكم وقال الذهبي فيه هشام بن زياد متروك إثنان صحيح مسلم متابع وقد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير راوي الحديث والله لقد أدركتهم وعيد لقد أدركتهم في الجاهلية فإن الرجل لا يرعى على الحي ما به إلا وليدتهم يطاولها ويخفي بمعنى يظهر وهو من الأضاد وقوله وذكر البخل والكذب هكذا الرواية المشهورة بلواو الجامعة والكذب وقد رواه ابن أبي جعفر عن الطبراني بأو التي للشك قاله القاضي عياض ولعله الصواب وبه تصح القسمة لأنه ذكر أن أصحاب النار خمسة الضعيف الذي وصفه والخائن الذي وصف والرجل المخادع الذي وصف قال وذكر البخل والكذب ثم ذكر ذكر الشنظير والفحاش فرأى هذا القائل أن هو أحد الصنفين وقد يحتمل أن يكون الرابع قد جمعهما على رواية على رواية واو العطف كما جمعهما في الشمضير الفحاش وقوله أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقصط متصدق موفق ورجل رحيم ورقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعثف ذو عيال قال القاضي عياض كذا قيدناه بخفض مسلم عطفا على ما قبله وفي رواية أخرى ومسلم عفيف بالرفع وحذف الواو شيخنا انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله سبحانه وتعالى والعفيف الكثير العفة وهي الانكفاف عن الفواحش وعما لا يليق, وعم يليق والمتعفف المتكلف العفة والشنظير السيء الخلق ويقال شنظيرة أيضا قاله الجوهري وأنشد قول أعرابية شنظيرة زوجنيه أهلي من حمقه يحسب رأس رجلي كأنه لم يرى أنثى قبلي وربما قالوا شنذيرة بالذال المعجمة لقربها من الضاء لغة أو لثغة والفحاش الكثير الفحش والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقيل الشنذير هو الفحاش والعياذ بالله سبحانه وتعالى قال صاحب العين يقال شنظر بالقوم إذا شتم أعرابهم ولياذ بالله سبحانه وتعالى والشنظير الفحاش من الرجال القلق وكذلك من الإبل والجواظ الجموع المنوع ولياذ بالله سبحانه وتعالى ومنه قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجمع فأوعى وقيل الجواظ الكثير اللحم المختال وقيل هو الجاف القلب والعتل قيل الجاف الشديد الخصومة والعياذ بالله سبحانه وتعالى وقيل هو الأكل الشروب الظلوم والعياذ بالله سبحانه وتعالى